السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم جعل في الدرس مثواي ومثواكم اللهم آمين آسف على التأخير تأخرت لمدة دقيقتين الظهر عطيت نفسي عين قلت أنا لازم بالثانية نبدع الدرس يومي قعدت ولا ننسيت الكتاب رحت تجيب الكتاب وجيت لعذر الله يحفظكم نحن في ليلة الهو ليلة الأحد، نعم في ليلة الأحد الثالث كم شوال الثاني والعشرين من شوال سنة إحدى وأربعين وأربعمائة بعد الألف الموافق لليت الرابع عشر من شهر يونيو لسنة عشرين وألفين. وحياكم الله وبياكم جعل الفردوس مثوايا مثواكم مع كتاب الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول للشيخ محمد. ابن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفيسة الستة ومائتين بعد الالف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما ظلنا مع الأصل الأول وهو من ربك فتكلم رحمه الله تبارك وتعالى عن هذا الأصل وقال فإلس قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني بنعمه سبحانه وتعالى ثم قال ومدلي على ذلك فذكر أن العباد لا تقول إلا الله وذكر أمثلة على هذه العبادات منها الدعاء ومنها الاستعانة ومنها الخوف والرجاء والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ونكمل الليلة بعض هذه العبادات التي ذكرها رحمه الله جل وعلا قال رحمه الله تعالى ودليل الاستعاذة أوله تعالى قل اعوذ برب الناس الاستعاذة هي طلب العوذ والاستعاذة والاستغاثة والدعاء واحد لا الاستغاثة دعاء والاستعاذة دعاء لكن الدعاء قد كل طلب شيء لكن الاستعاذة للخوف من شيء والاستغاثة للدفع من شيء فهذه فروق دقيقة جدا بين الرجاء والاستغاثة والاستعاذة والدعاء وإذا قدم الدعاء أول شيء لأن كلها تقريبا داخلة ضمن هذا أو هذه العبادة وهي عبادة الدعاء الاستعاذة طلب العوذة فعندما أقول أعوذ بالله أي التجيء إلى الله سبحانه وتعالى بجناب الله جل وعلا أن يحميني أن يحفظني أن يدفع عني أن لا يأتي أن طالما أني أستعيذ بالله من هذا قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظني من الشيطان الرجيم والأصل في الاستعاذة أنها لدفع الشر الاستعاذة الأصل فيها لدفع الشر وذاكنا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أن يعطينا شره أن يصيبنا شره والأصل في الاستعاذة أنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وتعالى ذكروا عن المتنبي الشاعر المعروف المتأحمد الطيب المتنبي أنه قال بيتين من الشعر في سيف الدولة الحمداني ومعروف شعر المتنبي كثير منه في سيف الدولة الحمداني فمما قاله المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهضون عظماً أنت جابره. متربي يقول عن سيف الدولة الحمداني يا من ألؤذ به فيما ما ومن أعوذ به مما أحادره. لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهضون عظماً أنت جابره. بيتان جميلان. يا من ألؤذ به فيما ما أم اللواذ هو الالتجاء للشخص لنيل شيء، والاستعاذة أو العود هو أيضا لجوء شخص لدفع شيء إذن اللواذ للطلب والعود للامتناع للهرب خلنا نقول فيقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان ينكر هذين البيتين على المتنبي. ويقول لا يجوز أن يقال هذا الكلام في مخلوق، هذا لا يقال إلا للخالق. يا من الوذ به فيما اامله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما أن تكسره، ولا يهذون عظما أن تجبره. يعني لا يجبر الناس عظما إذا أنت كسرته، ولا يكسرون عظمًا إذا أنت جبرته. جبرته فابن تيمي رحمه الله تعالى يقول هذا لا يقال لمخلوق كلام جميل لكن لا يقال لمخلوق هذا لا يقال إلا للخالق فقط له يقول ابن كثير وقال ابن القيم ابن القيم وربما سمعت شيخ الإسلام ابن تيمي يقوله في سجوده الله أكبر يعني هذان البيتان لجمالهما كان ابن تيمي يقولهما لله في سجوده يعني وفق المتنبي بالكلمات لكن ما وفق في إسقاطها على من يستحقها فأسقطها على بشر مثله وابن تيم يقول هذا لا يجوز أن يقال إلا لله سبحانه وتعالى فكان ربما قال هذين البيتين ولكن في الله سبحانه وتعالى وهما فعلا بيتان جميلا إذا الاستعاذة هي طلب العود وبعض أهل العلم يرى أن الاستعاذة عمل قلبي وبعضهم يقول له عمل قلبي وعمل بدني وعمل باللسان وهذا عملي يعني بدني وقلبي فالذي يقول الاستعاذة فقط عمل قلبي يقول كل من استعاذ بغير الله فقد أشرك ومن يقول لا الاستعاذة منها ما هو القلبي ومنها ما هو البدني فك لا يكفر من الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى وهذا الواقع وهذا هو الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى وبذلك نقول عذت بك من أن يؤذوني يعني عندما يقول للإنسان مثلا أعوذ بالله ثم بك أعوذ بالله ثم بك تقول للشخص مثلا أنا أعوذ بك, وأعوذ بك بعد الله ثم بك بعد الله فهل يجوز أو لا يجوز من قال من الاستعادة عمل قلبي يقول لا يستعاد بغير الله أبدا لا يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك ومن قال له الاستعادة عمل بدني و يمكن وبالتالي يمكن الاستعادة بالبشر فيما يقدرون عليه، وبالتالي يمكنك أن تقول أعوذ بالله ثم بك وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى القصد عندما تجد بعض أهل العلم أو عندما تجدونه بعض العلم يقول الاستعادة عمل قلبي أو الاستعادة لا تجوز إلا لله ولا يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك له وجهة نظر والذي يقول من أهل العلم يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك أيضا له وجهة نظر فالمسألة كما قلنا محتملة هل هي عمل قلبي بحت أو عمل قلبي وعمل بدني وذلك الصحابة رضي الله عنهم جاء عن بعضهم يعني نقال كنا نعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نلتج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بشجرة أي اختبأت خلف شجرة لأحتمي بها وهكذا فالقصد إذن أن الاستعاذة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى وذلك أنكر الله تبارك وتعالى على أولئك القوم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن قال فسادوهم رهقا وكان ينكر عليهم سبحانه وتعالى وهذا معناه أو الآية هذه في أناس من الإنس كانوا إذا سافروا وبلغوا واديا معينا مخيفا فيه من السباع فيه من اللصوص فيه المهم مخيف كانوا يعوذون بالجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي بدأوا يطلبون منهم طلبات تثقل كاهلهم وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي أرهقوهم بما يطلبونه منهم فإذا الاستعاذة من هؤلاء هذه الشركية ولذلك أنكرها الله تبارك وتعالى عندما قال وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن قال فزادوهم رهقا والله أعلم طبعا الاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى مباشرة أعوذ بالله ممكن أن تستعيد بالصفة من صفات الله تبارك وتعالى كما تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أو تقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذلك أن صفات الله تبارك وتعالى إذا استعدنا, نحن قد استعدنا بالله تبارك وتعالى صفاته ولا تنفك عنه جل وعلا فالذي يقول أعوذ بالله كالذي يقول أعوذ بكلمات الله أو الذي يقول أعوذ بعزة الله وقدرته أو أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أو غير ذلك من الأدعية كل هذا جائز أن الإنسان يستعيذ بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى كل هذا جائز لكن الذي لا يجوز الاستعادة بغير الله كما أنكر الله تبارك وتعالى أولئك وأنه كان الرجال من الإنس يعوذون برجال من الجن إذا الاستعاذة عبادة هذا اللي بنوصل لك إن الاستعاذة عبادة ولا يجد أن تصرف إلا لله وحده لا شريك له قال رحمه الله تعالى ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم كذلك الاستغاثة نفس استعاذة يعني لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى لكن تختلف أنه وردت الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى أي فيما يقدر عليه البشر وأنها يعني ليست فقط قلبية ممكن أن تكون بدنية كما قال الله تبارك وتعالى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استغاثه ويطلب غوثه وإذا تقول الغوث الغوث أطلب الغوث أطلب المساعدة فإذا طلب الغوث من أحد فهذا يرجع على التفصيل اللي ذكرناه في الدعاء عندما يأتي يدعو غير الله تبارك وتعالى لأن الاستغاثة نوع من الدعاء كما قلنا فإذا استغاث بغير الله تبارك ينظر استغاثت بمن؟ بحي حاضر قادر جائز استغاث الإنسان البعيد بميت لا يجوز استغاث بغائب لا يجوز استغاث بأمر لا يخدم عليه لا يجوز فإذا هناك استغاثة جائزة هناك استغاثة غير جائزة فإذا استغاث بميت كأنه يقول هذا الحي الذي لا يموت والعياذ بالله إذا استغاث بغائب قال هذا عالم الغيب والشهادة إذا استغاث بشيء لا يقدر عليه قال هذا الذي على كل شيء قدير ولذا لا يجوز أن يستغاث إلا بالله إلا في أمر يستطيعه النص فاستغاثه الذي من شيعته على الذي أي طلب منه طلب منه المساعدة وقد جاء في الحديث حديث مشهور حديث الشفاعة أنه عندما يجتمع الناس وتقترب الشمس من الناس قد رميل يذهبون إلى آدم فيستغيثون به يستغيثون بآدم يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأستدرك بلاك ألا ترى ما نحن فيه اشفعلنا عند ربك ثم يذهبون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين والظاهر والعلم عند الله أنهم يقولون يستغيثون يستغيثون بآدم يستغيثون بنوح يستغيثون بإبراهيم يستغيثون بموسى يستغيثون بعيسى يستغيثون محمد صلوات ربي وسلامه لكن في أمر تقدرون عليه وهم أحياء أي في ذلك الوقت الكل حي بعد النف والصور وبعد قيام الناس للحساب إذا استغاثوا بحي حاضر قادر هذا لا بأس به هذا جائز فلا يشكل هذا أو لا يستدل بهذا أصحاب الأهواء فيقولون ها استغاثوا بآدم بغير الله ثورك ومن قال أن هذا ممنوع الاستغاثة بحي حاضر على شيء يقدر عليه ما, ما قلنا أن هذا ممنوع هذا جائز وهذا وارد ما عندنا أي مشكلة معه فالقصد إذا الاستغاثة لا تجوز إلا بالله إذا كان في شيء لا يقدر عليه الله أو إذا كانت هذه الاستغاثة بميت أو كانت هذه الاستغاثة بغائب كما يعني الآن للأسف يعني هؤلاء الصوفية يعني الصوفية المنحرفين هؤلاء يسمونه الغوث يسميه نفسه الغوث أي يغيث من دعاه في أي مكان كان والعياذ بالله اسم الغوث أو هذه القاب لمن وصل إلى مرحلة معينة يقوم فلان الغوث فلان الغوث فلان الغوث فلان لأنه يغيث من استغاث به سواء كان في بلده في غير بلده سواء كان حيا كان ميتا يغيث والعيادة هذا هو الشرك هذا هو الكفر بالله جل وعلا إذا اعتقد أن هذا حي لا يموت إذا اعتقد أن هذا يسمع سر وأخفى أو حتى بعض من عم يقول يعرف سره وما وذكر في سند كما نقلوا عن أحدهم سيته الآن المهم مع الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى السيت الصوفي الذي ذكروا عنه ذلك المهم أنه قال مر الحافظ بن حجر عليه وهو جالس فقال الحافظ بن حجر يعني في قلبه تكلم في قلبه قال ما جعل الله كرامة أو ما اتخذ الله وليا جاهلا ما اتخذ الله وليا جاهلا فهذا أشار رفع الحوض وأنزله وصفعه ثم قال بل اتخذني وليا اتخذني وليا يعني عرفت حتى اللي فيه بسرك أنا عرفته هذا هذا هذا هو الشرك وهذا لأن يعتقدونها أو لا يعلمون السر ويعلمون ما يكلم به الإنسان نفسه هذا هذا حق الله إنه يعلم السر وخفه فالقصد إذن هذا هذه القاب التي يعطونها لمن يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى يشركون بهم الله جل وعلا وهو لهم يعني غلاط صوفية الذين يعتقدون أن هؤلاء المغوث وأنهم يغيثون من سألهم ودعاهم طيب ومن أدعيتنا نقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث بل هذا من أذكار الصباح والمساء نقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كد نستغيث أيضا بصفات الله تبارك وتعالى يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فيجوز سنستغيث بصفة من صفات الله تبارك وتعالى قلنا صفات الله لا تنفك عنه جل وعلا فالذي استغاث برحمته واستغاث بالله جل وعلا بل هذا كل يوم نقوله بل كل يوم نقوله مرات يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وهذا سيخرجه الإمام النسائي في سننه فيشاهد من هذا أن الاستعادة والاستغاثة عبادة لا يجب أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى إلا في شيء يستطيعه البشر والعلم عند الله جل وعلا طيب الاستغاثة بالملائكة لا تجوز مطلقا استغاثة بالجن لا تجوز مطلقا يعني البشر هذا بشر قدامك ويسويك أما استغاثة قل يا جبريل يا كذا وما أدراك أن جبريل جنبك أو جبريل يسمعك أو كذا حتى تستغيث به من دون الله تبارك وتعالى الاستغاثة لا تكون إذن إلا بالله سبحانه وتعالى نعم قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الذبح كما قال الله تبارك وتعالى فصلي ربك وانحر هنا قال إن صلاتي ونسكي أي ذبحي المشهور بالتفسير التفسير أن المقصود بالنسك هنا الذبح وذلك تسمى الذبيحة نسيكة فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أي ذبحي بدليل أيضا قبل الله تبارك وتعالى فصلي ربك والحر. فالنحر أيضا عبادة لا أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى وبالمناسبة نفرق بين الذبح للتقرب إلى الله به وبين إطعام الطعام ذبح لإطعام الطعام التقرب إلىه بإراقة الدم يعني نفس الذبح يكون فيه أجر في أربعة أحوال فقط يكون الأجر بإراقة الدم بغض النظر اللحم أكل ما أكل هذا موضوع ثاني لكن نفس إراقة الدم تقرب إلى الله تبارك وتعالى وهو في الهدي وفي الأضحية الهدي في الحج أو العمرة وفي الأضحية لمن لغير الحاج وفي العقيقة وفي النذر من نذر أن يذبح فهؤلاء مجرد إراقة الدم يؤجر عليها الذبح نفسه يؤجر عليه الإنسان ثم بعد ذلك اللحمها طبعا يجب أن يعني إما أن يؤكل من أن يعطى الفقراء هذا موضوع آخر لكن هو يؤجر بمجرد الذبح يأخذه أجرا ثم آآ اللحم آآ له أن يأكل منه كما هو في الهدي مثلا أنه بعض أهل قال أنه يجب أن يأكل من هذه بعض أهل قال أنه يستحب والعقيقة يستحب له أن يأكل منها والنذر حسب ما نترى به. أما الذبح لغير هذه الأمور الأربعة مثل واحد نزل البيت وذبح ذبايح مثل أو شوف مريضه فذبح ذبايح أو ذبح ذبايح تصدقة بها على الفقراء الذبح نفسه إراقة الدم ما في أجر والأجر في اللحم اللي وزعه الأجر يكون في اللحم الذي وزع وليس في إراقة الدم إن شاء الله تكون واضحة المسألة وحتى تتضح الصورة أكثر نقول لو جئنا برجلين هذا ذبح عقيقة وهذا ذبح لضيوف هذا ذبح وهذا ذبح الذي ذبح لعقيقة ذبحها أنهر دمها ثم ما أكل منها رماها ما أكل منها رماها فهذا أخذ الأجر في أنه ذبح العقيقة وأخذ الإثم في أنه بدزر وألقى هذا اللحم في الشارع الثاني للضيوف ذبح ذبيحة للضيوف وألقاها أيضا هذا لا يؤجر أبدا لأن الذبح نفسه اللي ذبح هذا لا يؤجر عليه وإلقاؤها هذا هو التبذير فهذا لا يأخذ أجرا نفرق إذا بين إراقة الدم الذي يأتيه لو فرضنا أن جارين مثلا أحدهما جاءه ضيوف فذبح ذبيحة وقدمها لهم والثاني اشترى ذبيحة جاهزة وقدمها لهم عند الله سواء لا فرق لأن كلهم أكرم ضيوفة هذا أكرم ضيوفة وهذا أكرم ضيوف ما في أجر للذي ذبح إراقة الدم نفسه ما فيها أجر وإذا عندما نقول إراقة الدم ليس فيها لا تكرم الناس لا تطعم الطعام لا أطعم الطعام وعليك بالعافية لكن خروج الدم نفسه ليس فيها أجر والعلم عند الله جل وعلا على كل حال إذن الذبح عبادة يتقر بها العبد إلى الله تبارك وتعالى قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله يعني لا الإنسان يذبح لغير الله الذبح لا يكون إلا لله طيب بعض الناس مثلا إذا جاءهم يعني بعض الملوك أو الأمراء أو الشخصيات أو كذا يذبح الذبائح مثلا كذا نقول إذا أكلها فله أجر لكن لا يقال ذبح لغير الله إلا إذا تقرب بهذه الذبائح لهم هذا هو تقرب الكفار لأصنامهم يذبحون لهم الذبائح هذا لا يجوز حرام شرك إذا ذبح لغير الله أما إذا ذبح لله ولكن أظهر الذبحة إكراما لهؤلاء ذبح أمامهم ثم أعط اللحم للفقراء وهذا هذا لا بأس به وتركه أفضل لأنه فيه تشبه بالصورة بالذين يذبحون لغير الله جل وعلا قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرة النذر أيضا لا يجوز إلا لله النذر عبادة كما أن الذبح عبادة النذر عبادة إني نذرت للرحمن صوما وهنا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرة النذر لله سبحانه وتعالى فإذا النذر عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى وهنا مسألة وهي كيف يكون النذر عبادة يتقرب بها العبد إلى الله وفي الوقت ذاته النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال آه إنه آه لا يأتي بخير وإنه يستخلص من البخيل حتى إنه ذهب بعضهم إلى تحريم النذر وذهب الأكثر إلى الكراهة فكيف يكونوا مكروها أو محرما وفي الوقت ذاته يكونوا عبادة لله تبارك وتعالى فيفرق أهل العلم كما ذكر ذلك الشيخ صارحال الشيخ وغيره أن أهل العلم يفرقون بين النذر المطلق وبين نذر العوض النذر المطلق ونذر العوض فالنذر المطلق هذا هو الذي عبادة يتقرب به العبد الله ولا يجأ بها لغير الله تبارك وتعالى كإنسان مثلا يقول نذر علي أن أصلي بس هكذا نذر علي أن أصم نذر علي أن أطعم هذا نذر مطلق هذا عبادة هذا عبادة يتقرر به العبد الله تبارك. وهذا الذي مدح الله أصحابه الذين آآ آآ يفعلونه كما قالت مريم إني نذرت الرحمن صنف يوفون بالنذر ويخافون يوما كان يشر يسمون النذر المطلق نذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى والنذر المقيد وهو الذي يكون بمقابل سموه نذر العوض إن شف الله مريضي أصم ثلاث أيام إن نجحت في الامتحان أتصدق بمئة دينار إن رجع فلان أقوم الليل هذا نذر مقيد نذر العوض وبالمناسبة النذر أنواع, النذر أنواع. وفي تعريفه يقول أهل العلم هو إلزام النفس ما لا يلزم يعني الناظر يلزم نفسه شيء لا يلزمه أصلًا لم يلزمه الله به ولكن هو ألزم نفسه بذلك فهناك نذر اللي هو نذر طاعة المطلق هذا نذر طاعة نذر أن يطيع الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فيطيعه واحد قال نذر علي أن أصوم غدا يوفي بنذره واحد قال نذر علي أن أصلي الليل صلي الليل هذا نذر طاعة <تصفيق> وهذا يجب الوفاء به هناك النذر المباح نذر علي أن ألبس هذا الثوب نذر علي أن أقرأ هذا الكتاب نذر علي أن ألبس هذه الغترة نذر علي أن أمشي سبع خطوات هذا يسمى النذر المباح هذا مخير الإنسان فيه بأن يوفيه أو أن يكفر عنه بكفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحيير رقابة، لكن الأفضل أن يفي بنذره. هناك نذر آخر وهو نذر الإجاج نذر الغضب اللي واحد مثلًا يقول لا ما رح لا رح نذر علي إذا فلان جاء إنه كذا ونذر وهو غضبان هالنذر الإجاج نذر الغضب وهذا أيضًا كفارت وكافارت يمين. هناك نذر المعصية. نذر المعصي الإنسان ينذر أن يفعل معصية ولا ذا نذر علي إني ما زورهم يبوي نذر علي إني ما تصدق نذر علي إني ما أصلي في المسجد ينذر نذرا هي في حقها معاصي لله تبارك وتعالى فهنا لا يجوز له أن يوفي بنذره لا يجوز له أن يوفي بنذره بل يجب عليه أن يخلف ما نذر به يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعص الله فلا يعصه واختلف أهل العلم هل فيه كفارة يمين أو ليس فيه كفارة يمين والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى فيه كفارة اليمين تختلف في صحة الحديث من نذر من يعص الله فلا يعصه وفي زيادة وكفارة وكفارة, وكفارة يمين هذا زيادة مختلف في صحتها إذا نذر الطاعة يجب الوفاء به نذر المعصية لا يوجد الوفاء به نذر الإجاج لا يوفي به ويكفر كفارته يمين النذر المباح لا يوفي به وكفارته كفارته يمين وإن شاء وفى به مخير بين الأمرين نذر العوض وهو إن فعلت كذا يا رب فعلت لك كذا هذا, هذا مكروه وقيل محرم وهذا فعلا لأن الإنسان لا يجوز أن يتعامل مع الله بهذه الطريقة إن شفيت مريضي أصوم كانوا يقول إيش إذا ما شفيت ما أصوم كأن الله محتاج لصومه أو صلاته أو صدقاته لا يجوز يجب أن نتعامل مع الله أي معاملة العبد مع الرب دعاء مع تضرع وخشوع لله تبارك وتعالى وليس معاوضة تفعل لي كذا أفعل لي كذا كأن الله محتاج والعياذ بالله فهذا يحذر منه بهذا نقف هنا إن شاء الله تعالى هو الله أعلم وصلى الله وسلم وبركة أبينا محمد شوف الأسئلة فقط نعم أسئلة طيب يقول سؤال التسجيل من له حق في المنحة الأميرية أي المنحة سمعت كما سمع غيري أن هناك منحة أميرية من الأمير حفظه الله تعالى للذين عملوا في موضوع كورونا واشتهدوا سواء كان بالصف الأول أو الثاني غض النظر كم يعطون ومن الذي يعطى ولكن يريدون المتبرعين المتطوعين الذين عملوا خلال هذه الفترة الثلاث أشهر التي مضت ويعطون مكافآت من قبل الأمير وكلف المسؤولون الظاهر يعطون هذه الأسماء أسماء الذين عملوا خلال هذه الفترة أنا فقط أرسل رسالة للمسؤولين هؤلاء أولا أقول عليكم أن تتقوا الله تبارك وتعالى ولا تضعوا إلا أسماء الذين شاركوا فعلا لا يجوز وضع أسماء لم تشارك المهم تستحق بحسب الشروط التي وضعت لا تضع إلا اسم من يستحق بحسب الشروط لا يجوز يعني إياك إياك أن تدخل النار لنسعد غيرك يعني إذا فعلت هذا الأمر وهو أنك وضعت اسما غير اسم المستحق أو وضعت اسما لا يستحق فهو أكل حراما عن طريقك أكل حراما عن طريقك فأنت أثمت ولم تستفد شيء من الدنيا هو أحسن منك حالا هو أثم واستفاد شيء من الدنيا أنت أثم ولا استفاد شيء من الدنيا فلذلك أحذروا أنا أحذر المسؤولين الذين يكتبون هذه الأسماء فليتقوا الله تبارك وتعالى ولا يضعوا إلا أسماء من تنطبق عليهم الشرط وبالمقابل أيضا لا يجوز لهم حذف أسماء وناس عملوا بحجة ما يحبه أو أن بينه وبينه موقف ولا كذا هذا دين يجب علينا أن نتق الله تبارك وتعالى في هذه القضية الأمر الثاني أو رسالة ثانية للذين يأخذون هذه الأموال إذا كنت غير مستحق أو غير مستحقة فاتقوا الله لا تأخذوا هذا المال مال حرام عليكم أن تحذروا أن تقبلوا هذا المال الحرام فلا تأخذوا هذا المال الحرام آآ آآ لا تأخذ إلا ما تستحق إذا سجلوا اسمك وأنت لا تستحق احذف اسمك لا يجوز لك أن تأخذها إذا قال ما أدري وسجل وترجع الفلوس وتقولهم أنا ما أستحق أنا ما عملت خلال هذه الفترة فلنتق الله تبارك وتعالى في هذه القضية والله المستعان يقول كورونا والتزاور بين الناس وبعضهم يزال <تصفيق> هذه القضية قضية كورونا وكذا نحن نعم كمسلمين مثلا نؤمن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لكن اللي حصل لو حتكلمني في هذا الموضوع حقيقة اللي حصل أن بعض الناس يقول يطلب الزيارة تعالوا زوروني ويزعل إذا ما زاروا خاصة يكونوا أبا أو جدا أو عما أو خالا قلت تعالوا زوروني هم يخافون على أنفسهم من هذا المرض أو يخافون على أولادهم فبعض الناس لا مبالاة عندهم أو يرى أنه لا تنتقل العدوى أو كذا لي ليكون ما تشاء لكن لا تلزم الناس لا تحرج الناس الناس ما يحبون الزيارة في هذا الوقت يعني خلال هذه الفترة لا تزورهم ما يحبون الزيارة يكفي بالهاتف هم ما يحبون خلاص أو هم يخافون ان يزوروا أو يخافون ان يأتوا بأولادهم الصغار أو يخافون ان يأتوا بكبار بالكبار حتى لا يعدون حقهم هذا يعني ما يجوز ان نوقع الناس في الحرج يا تزورني يا أزعل عليك يا تقبلني يا أزعل عليك ما يجوز وإنما علينا أن الله تبارك وتعالى في هذه الزيارات اللي يبي يزور الله مع التباعد مع الجدية في اتخاذ هذه الأمور واللي ما يبي معذور إذا كان إنسان يعذر في عدم الذهاب للمسجد لخوفه من هذا المرض ألا يعذر في عدم زيارته لأقاربه فنعذر الناس ولا نتشدل عليهم في هذا الأمر ولا نحرجهم ولا نزعل عليهم الظروف يعني خاصة لا نحن لا نعيش فيها يقول في باب الدعوة إليه كيف التعامل مع من يتكلم بالفلسفة والعقل والعلم وكيفية دعوتها لأنهم لا يلتفتون للسنة هو على كل حال الإنسان الذي يقول لك أنا ما أقبل السنة وأقبل إلا القرآن غالبا هؤلاء جهال حتى في القرآن يعني مو معقول إنسان يفهم في القرآن ولا يقبل السنة لا يوجد لا أعلم أحدا هكذا أن الإنسان يفهم في القرآن الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطيع الله وأطيع الرسول ثم يقول أنا لا أقبل السنة لا يوجد هذا الأمر ولذلك الإنسان إذا كان بهذه الطريقة لا يقبل شيئا من السنة أنا أقول لا تتعب نفسك معاه إما أن تحاوله بالقبول السنة مع القرآن لأن النبي حذر من هذا كأنه سبحانه الله يعني الله أطلعه على هذا الأمر قال أن يكون رجل متكئ على أريكته يقول لا أقبل إلا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ألا إني أتي في القرآن ومثله معه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيحذر الناس من هؤلاء الذين لا يقبلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعب نفسك معهم لا تناقشهم في الفروع تناقشهم في الأصل قبول السنة أو عدم قبول السنة لا تناقشهم في مسائل الفرعية قلت لا, لا خل السنة أعطني ذلي من القرآن لا تتعب نفسك معه قلت أنت أول شيء تؤمن بالسنة أو ما تؤمن بالسنة أما يقول بس تعال نقلين القرآن في هذه المسألة أنا أتصور هذا النقاش فرعيات غير مجدي أبدا وما راح تخلص معهم والله أعلم كيف تان مع المرتد الذي أصبح ملحدا هل أقاطعه إذا كان من أصحابي أو أهلي نعم أول شيء يناصح يذكر بالله يدعى إلى الله تبارك وتعالى يؤخذ إلى من يستطيع أن يناقشه يجادله فإن أصر على ما هو عليه نعم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قال لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده نعم هكذا يجب علينا أن هؤلاء إذا أشركوا الحد ارتدوا نعم نقاطعهم ولا كرامة لكن بعد أن ندعوهم بعد أن نبين لهم بعد أن نسعى في هدايتهم فإن عاندوا وأصروا على ما هم عليه نعم يتركون والله المستعان البعض يقول لا قوة إلا بالله بدل لا حول ولا قوة إلا بالله هل هذا يخرج من الله؟ لا ما فيها بس الحول هي القوة عندما تقول لا حول إلا بالله لا قوة إلا بالله معناه صحيح ما فيها بس نسي أن يقول لا قوة إلا بالله قد جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى لو لئن دخلت جنتك قلت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن انا أنا قلمنك ما لو فما في بأس لا قوة إلا بالله لكن الكلمة الخطيرة اللي يقولها الناس لا حول لله لا حول لله هذه غلط ما يصير لا حول الله لا الله حول ولا قوة سبحانه وتعالى فلا يجب أن نقول لا حول لله لا حول إلا بالله لا قوة إلا بالله يقول هل التوحيد له فضل كفضل الاستغفار والتسبيح الظاهر نعم التوحيد أعظم عبادة يتقرب بها العبد إلى الله هي التوحيد التوحيد أعظم عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى ما الفرق بين توحيد الربوبي والألوهي والأدلة على وجود الله في السماء من القرآن وهطول هذا لكن على كل حال توحيد الربوبية وت توحيد المعرفة والاثبات توحيد الألوهية تعريف الق توحيد القصد والطلب يعني بالباختصار توحيد الألوهية سورة قل يا أيها الكافرون قل لا أعبدهم ما أعبدهم أنتم عبدون ما عبدون. أنا عبدهم ما عبادة فعل العبد أما توحيد الربوبية هي اخبار الله عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فإذا أخبر الله عن نفسه سبحانه في أسمائه في صفاته في خلقه في كذا فهذا توحيد ربوبية إذا طلب الله من العبد فهذا توحيد الألوهية وذلك بعضهم يعني عند خوش تفسير توحيد يقول لي نازلوا من فوق إلى تحت هذا ربوبية اللي صاعد من تحت إلى فوق هذا الألوهية يعني توحيد الألوهية فعل العبدي توحيد الرببي فعله الرب سبحانه وتعالى هل إجابة على أسئلة الثلاثة في القبر يلزم تعلمها أو على حسب إيمان الشخص فإنه يجاب لا حسب إيمان الشخص حسب إيمان الشخص أنه يجاب لكن هذا من باب أن نعرف ماذا سنسأل عنه لكن لا يجيب حسب إيمانه بالنسبة لموضوع الخشية الذي تكلمت عنه في درس البارح أنا أصلي ومحافظة السنة لكن موضوع الخشية لا أشعر به إلا قليل فما الحل الحل تتعرف على الله أكثر إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما عرف العبد الله أكثر كلما زادت خشيته لله تعرف على الله أكثر اقرأ آية الكرسي تدبر هذه الآية اقرا كلام اهل العلم عن هذه الايه حتى تعرف من هو الله سبحانه وتعالى تعرف عظمته تعرف قوته تعرف حلمه وتعرف رحمته تعرف ملكه تعرف تدبيره تعرف كل شيء عن الله تبارك وتعالى كلما ازددت علما بالله كلما ازدادت خشيتك لو سبحان اقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم سيره الصالحين وبهذا تزداد الخشية من الله سبحانه وتعالى يقول الخشوع والخشية في الصلاة أو خارجها ما الفرق بينهما وهنا يجي بينهما ترابط؟ نعم الخشوع في الصلاة هو أداء هذه الصلاة أداء أنصاي لكن الخشوع الإنسان في كل حياته يكون خاشعا لله تبارك وتعالى أما الخشية الخشية في كل وقت في الصلاة وخارج الصلاة لكن الخشوع كثير ما يكون في الصلاة لكن الخشية منازمة للقلب لكن الخشوع يكون في الصلاة لكن أيضا الإنسان يخشع في الصلاة وفي غير الصلاة مفهوم التوكل الحقيقي أي بعض الناس عندهم توكل لدر يفعل أشياء تراه فعلا قوي إيمان توكله على الله قوي حتى في أخذ العلاج من الطبيب أو أخذ بعض القرارات بالحياة كيف أكون مثلهم تكون مثلهم إذا زاد اعتمادك على الله سبحانه وتعالى زاد يقينك بالله وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله وأن كل شيء بيد الله وأنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لا ينفعني إلا الله لا يضرني إلا الله كل شيء بيد الله يقوى إيمانك إذا قوي إيمانك بالله تبارك وتعالى هنا عندك كل شيء إن شاء الله تعالى ما الحكم من جعل الإنسان كافرا وهو إنسان مؤمن ما فهمت شو من جعل الإنسان كافرا وهو إنسان مؤمن والله يري تكتب السؤال مرة ثانية بطريقة أفضل فهمت ما فهمت طيب يقول وضع الحيوانات المجسمة مثل أسد والطيور وغيرهم في البيوتالي اعتبر من الأصنام إذا, إذا كانت هذه الحيوانات مجسمة إذا كانت تماثيل هذا الأشد من الرسم هذه والعياذ بالله هذا حرام أما إذا كانت محنطة يحملت أصلية حقيقية حنطت فهذه إن شاء الله لا بأس بها وتركها أفضل لكن هذه هي خلق الله ما غيرت في خلق الله شيئا لكن إذا كانت لا تماثيل أو رسومات هذه لا تجوز هل الصلاة في المسجد المتباعدين هل يكتب جماعة بسبب المفارقة وهل يجوز الصلاة بالكمام حتى إذا كنا متباعدين نعم هذا هو الموجود الآن هذا هنا فرض من الوزارة أو من الحكومة أن نتصلهم بهذه الطريقة ونسكل المسايد لا إذا بهذه الطريقة لا تسكل المسايد وكذلك نسبة للكمام. جائز إن شاء الله تعالى ما فيه بث وهكذا انتهينا والله أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته